بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة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 اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه العاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكالى الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء فلاها رفع سمكا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما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 وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآتر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وله النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة عيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما ونخشاها كأنهم يوم يرونها البثوء إلا عشية أو ضحاها